الحمد <تصفيق> لله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Kali <تصفيق> هذا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنْ تَرَى وَنَعْمُ اللَّهُ كَذِذًا وَإِذَا وقعوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويؤيئ لكم من أمركم من تجد له وليا منشدا وتحسب وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرًا Numa Mmm. تحلون فيها من أساور من ذنب <تحل> من أرانب وقافف. Boo! وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَخَذَا Mä <tik> Oh mm -hmm. those on كذلك وقد أحطنا بما لديهم خضار. dead آتوني زبر الحبيب حتى وَكَانَ وَعْدُ رَبِّهِ عَصْوَ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِ يموج في وَنُفِخَ فِي صور فجمعناهم جمعاً، وترى. in